إلا أنهم ظلموا كرهوا الذل من هزموا ألف المجد والعليا لزموا العز ما رغموا عرفوا الحرب ملحمة الحمد فاستنثاروا فاقتحوا منهاجوا فالتهب التهماقوا شبا هاجوا فالتهبوا مهما قتلوا انتقموا سموا القهر ما وهنوا مهما حوصوا قصموا عوم الخطوب ما جبنوا وثنى العجز قصدهم قصد فإذا المرجوم وإلى العادي يحتكم وإذا القيد في صلفه وإذا السجن والظلم كذا أسرا ووفى العزم والهمم ووفى العزم والهمم ووفى العزم وأنا الصارخ الواري فبنوا الرجس من كفروا بعثوا كربك داري أسروا بعدما ظلموا أكلوا كل صباري فأسروا مر وعلق مها انا المنذر العاري وانا الصارخ الواري فبنوا الرجس من كفروا بعثوا كربك داري أولو كانوا من بشر وبهم حسهم ساري ولهم والدون يبكي ولدا وبعا دار ولدا وبعا دار ولهم أمهم فكلك نزفت دمع موحتار فلهم حرف الباكي ولهم شريع النار ولهم شريع النار فلهم حرف الباكي ولهم شريع النار ولهم دعوه سبقت لسماء ربي جبار لي سما ربي جبار ولهم دعوه سبقت لسماء ربي جبار ولهم دعوه سبقت لسماء ربي جبار لسماء ربي جبار